تردى في يوم من الأيام برئيس جمهورية مسلم أنا جاولت على الفكرة في البرنامج ده مرة على السؤال ده أنا, عارف. انا لا أمنع الشعب المصري ولا أقف ضده في أن يختار ما يشاء المرجعية في هذا الأمر للشعب المصري مصري. في الاختيار